على موقع دي جي كيمو دوت كوم أنا مش انا أنا بس عايش والسلام بس كنت وحاسس بك وعشان أعصر في الكلام أنا مش تمام دواي مليون التام ببكي وبصرخ من العذاب ماشي في مرار ملوش غيتام ويا بدن القلب اه موضوع وعمري ما قلت اه الاسم بيرتاح والحقيقه متبهدل لنا ويا الح إدايه وبهرب من اللي لفا من بالإدايا فلت الزمام أنا مش تمام مش لاقي من حد اهتمام الحزن مال الزكريا واللي جاي وجامل ألم أنا مش تمام هو يا بدل القلب أه موضوع وعمري ما قلت اه الاسم مرتاح والحقيقه متبهدل انا وعمري حصريا على موقع تي جي كيو ندق